أزعل جميع الناس لكن ما تحمل تزعلك ما داملك قلب بياضة مثل لون الشاشية أزعل جميع الناس لكن ما تحمل تزعلك ما داملك قلب بياضة مثل لون الشاشية حتى ختمت أحلاق صيدي في عبارة مجملك يا بنت لا ناديت باسمك كل راسي شاشية وانتي هنوف في مفاتن زينها هي بتملأ تسحب مزاين العذارة هنوف في مفاتن زينها هي بتملأ تسحب مزاين العذارة في طرفها حاشية في طرفها حاشية